Let's go, let's ليه محبوبتي لي عادتني لي جات في قلبي لو لا سالت ولا عادتني عرفاني علي بكتوب من حفظ علي ليه انتوبتني عادتني كتبت دربة نوعدتني لا سألت ولا عادتني عرفاني علي you yeah. yeah. ¿Qué se hace? ¿Qué se Yes, yes, yes,